الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نا نعلم ما يسرعون وما يعلنون، أَوَلَمْ يَعْلِمَ الْإِنسَانُ أَنَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلُهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وَلَمْ يُحِلِ الْعِظَامَ وَهِيْ رَمِيمٌ، قُلْ يُحِيهَا الَّذِينَ